يوم لا يغني مولا عن مولاً شيئا ولا ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة قعام أثيم كالمحل يغلي في البطون كولي الحميم خدوه فاعكدوه إلى سواء الجحيم ثم صدقوا فوق عقصه من عذاب الحميم كأنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتغون إن المتقين في مقام أمين في minhas siتََ وَطُم teu qu kadar kawaجهُ ب إلا الموتة الأولى وقاؤهم عذاب الجحيم فَأَقْلَمُ مُوَابِدَ ذَلِكَ وَالْفَوزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ bao ta مرتقبون